وَاتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَن يَأْتِنَ بِفَاحِشَاتٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ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 نبي معروف وأشهد ذوي عدل منكم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل من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 ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نساء اِكْمِيرُوا اِنِيرُوا تَبَيْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ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 أسكنوهن من حيث سكنتم من جدكم ولا تضارهن لتضيق عليهم وإن كن أولات حمل فأوفقوا عليهم تَيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَثَّرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى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 فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 إِلٰهِي وَيَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مرد لهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير